قوله في هذه الآية الكريمة فتولى فرعون قال بعض العلماء معناه انصرف مدبرا من ذلك المقام ليهيئ ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسى ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في سورة النازعات في القصة بعينها ثم ادبر يسعى فحشر فنادى وقوله فحشر أي جمع السحرة وقال بعض العلماء معنى قوله فتولى فرعون أي أعرض عن الحق الذي جاءه به موسى ومن معنى هذا الوجه قوله تعالى إنا قد اوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وقوله تعالى فجمع كيده الظاهر أن المراد بكيده ما جمعه من السحر ليغلب به موسى في زعمه وعليه فالمراد بقوله فجمع كيده هو جمعه للسحر من أطراف مملكته ويدل على هذا أمران أحدهما تسمية السحر في القرآن كيدا كقوله إنما صنعوا كيد ساحر وقوله تعالى عن السحرة فأجمعوا كيدكم وكيدهم سحرهم الثاني أن الذي جمعه فرعون هو السحرة كما دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى في الأعراف وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحل عليم وقوله حاشرين أي جامعين يجمعون السحرة من أطراف مملكته وقوله في الشعراء وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقوله في يونس وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقوله تعالى في الآية الكريمة ثم أتى أي جاء فرعون بسحرته للميعاد ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه. قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من القى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السحره لما جمعهم فرعون واجتمعوا مع موسى للمغالبه قالوا له متأدبين معه إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى وقد بين تعالى مقالتهم هذه في غير هذا الموضع كقوله في الأعراف قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضع ثم يبين في موضع آخر فانا نبين ذلك وقد حذف هنا في هذه الآية مفعول نلقي ومفعول ألقى وقد بين تعالى في مواضع أخر أن مفعول إلقاء موسى هو عصاه وذلك في قوله في الأعراف فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وقوله في الشعراء فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وقوله هنا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا الايه وما في يمينه هو عصاه كما قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي الايه وقد بين تعالى ايضا في غير هذا الموضع ان مفعول القائهم هو حبالهم وعصيهم وذلك في قوله في الشعراء فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون وقد اشار تعالى الى ذلك ايضا بقوله هنا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى لأن في الكلام حذفا دل المقام عليه والتقدير قال بل القوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى والمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن تلقي وفي قوله ان نكون فيه وجهان من الاعراب الاول انه في محل نصب بفعل محذوف دل المقام عليه والتقدير اما ان تختار ان تلقي اي تختار القائك اولا او تختار القاءنا اولا وتقدير المصدر الثاني وإما أن تختار أن نكون أي كوننا أول من ألقى والثاني أنه في محل رفع وعليه فقيل هو مبتدا والتقدير إما القاؤك أول أو القاؤنا أول وقيل خبر مبتدا محذوف أي إما الأمر القاءنا أو القاؤك قوله تعالى قال بل القوا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم أو يلقوا قبله قال لهم ألقوا يعني ألقوا ما أنتم ملقون كما صرح به في الشعراء في قوله تعالى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون وذلك هو المراد أيضا بقوله في الأعراف قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس الآية قال المؤلف أجزل الله مذوبته تنبيه قول موسى للسحرة ألقوا المذكور في الأعراف وطاها والشعراء فيه سؤال معروف وهو اي يقال كيف قال هذا النبي الكريم للسحرة ألقوا أي ألقوا حبالكم وعصيكم يعني اعملوا السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رسوله وهذا أمر بمنكر والجواب هو أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه المقام لأن القاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحر واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم فإذا فعلوا ذلك كان في القائه عصاه بعد ذلك وابتلائها لجميع ما القوا من إظهار الحق وإبطال الباطل ما لا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل ولأجل هذا قال لهم القوا فلو القى قبلهم وألقوا بعده لم يحصل ما ذكرنا والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم قد بقيت لحديثنا بقية نستوفيها إن شاء الله في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته